كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا راك الذين كفروا يتخذونك إلا هزها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 الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه وفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكن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 وعلمناه صنع كلبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ويسوليمان الرياح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره للأرض التي باركنا فيها وكن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 استجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذالك فلكلهم من الصابرين. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقُدِرْ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ, سبحانك إِنَّ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 فَقُل لَّذِنتُكُم عَلَى سَوَاءٍ وَإِنَّ ادْرِي يَقْرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ ادْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ورب الضلال الرحمان المستعان على ما تصفون